اللحون السامرية أدا ع بس د ا ا ا ل ل ل ه ف ر بس يكفي لا ت خ ا ف عن عيوني أ ن ت عينك إن فيها ج ذ ب ي ه شق بشافك مختلف شكلي ولوني شافتك عيني وانا عيني ش ق ي ة بس يكفي لا ت خ ا ف عن عيوني شوفك مختلف شكلي ولوني ش ف ت ك عيني وانا عيني شقيه تستحمر ا ل ح ي ا ة زود جنوني كل ما قرب لك ت ب ع د شويه صاير لنته ورايو لن تدوني وخايف اني ما اشوفك بعد ذياه ما اعرفك وانتم لنا ما تعرفوني ن ظ ر ة و ح د ة ودقيت ا ل ت ح ي ة لا تعذبني ولا تحرق شجوني لا تمن ب ش ف ت ك ل ح ظ ة عليا لا تحس ا بانك ذ ا تضحك سنوني وافيا ف ي شفت لي ناس وفيا يصير من تكوني و ا ل غ ل ا م ه حرام ولا خطيه اترك العن وانجعلك متهوني ا ص ل ك لو ا ل م س ا ف ة س ر م د ي حسب ا ل س ل و م ولنخوني حسب شرع الله و ب س ن ة ه بيا لا تروح وتترك القلب مغابوني ض ي ع من بعد كمبل ا مهمه عذرتي ما غير في ج ر ا لحوني واتوجد ل في الصباح وفي العشاء واتوجد ل والحزن ما ينفعوني ووجودي اللحون السامريه العشقين ل وين جيسو و ا ن ليل العامريه